طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت اشكو الى مولاي ما اجد فقلت يا يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا